لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لينفتهم ضررا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن إلا إفضل التراه وأعانوا عليه قوم وأعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتبها فهية لا عليه مجرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفوظا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مشهورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي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 قل أذلك خير الأمجدن الخلد الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا صير لهم فيما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أبللتم عبادي هؤلاء أم هم ضل السبيل قالوا سبحانك, سبحانك ما كان ينبغي لما أن نتخذ من دونك من أولياءك ولكن مسعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يضعي منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليطلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا المناثر أو نرى ربنا لقد استكفروا بأنفسهم وعثوا عثوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملنا جعلناه أباء منثورا أصحاب الجنس يومئذ خيرا مستقرا وأحسن بقينا ويوم تشفض السماء بالغمان ونزل الملائكة تنزينا الملك يومئذ الحصر الرحمن من دون ثاني لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذوا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا قال الذين كفروا لولا لم عليه القرآن جهلة واحدة كذلك لنثبت به, به فؤادك ورسلناه ترثيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آسينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا لهما ذَلِكَ قَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَرْسَلْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا أَلِيمًا وعاده وثمود واصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكنا ضربنا لهم انثى لو كنا سبرنا تسبيرا ولقد اعتوا على القريه التي امطرت مطر السوء أفلم, افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا أعروا كأن يتخذونك إلا عزواً آذى آل الذي بعث الله رسولاً إن كان يضلنا عن آليتنا نولى أن وَسَوْفَ عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخل إلهه هواه أبدا أنت تكون علي مكيلا أم تحسب أن أنت لهم يسمعون أو يعقلون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 سبا ثم جعلناه من شورا وهو الذي أرسل ريح شر بين يدي رحمته وأنزل من السماء ما طهر وأنزل من السماء ما لنحي به بردة ميتا ونسعيه مما خلقنا أنعاما, أنعاماً وأنا سي كثيرا ولقل صربناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كثورا ونوشئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا بِهِ الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فراث وهذا ملح أجاج وجعل بينهما بردخا وحجرا محجورا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 الذي رآه، والما أسلوكم عليه من نجرا إلا من شاء أن يستحل إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت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 الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا الرحمن فاسال به خبيرا واذا قيل لهم مسجدون الرحمن قالوا وما الرحمن وإذا قيل لهم اسجدون الرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نظورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 وَإِذَا خَافَ الجاهلون قالوا سلاما وَالَّذِينَ يبيتون لِرَبِّهِمْ سجدا وقياما وَالَّذِينَ, يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون لِرَبِّهِمْ اصرف عنا وَالَّذِينَ جهنم رَبَّ عذابها كان عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ والذين يقولون رب نخرب كان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلا من آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ينقذاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يضاعف العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا والذين لا يجعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون من يفعل ذلك يلقى أساما يضارف له العذاب وكان اللَّهُ رَسُولًا وَحِيْمًا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعبيانا والذين يقولون ربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولا الغرفة بما صبروا أولئك يجدون الغرفة بما صبروا وينفعون فيها تحية وثماما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبغ بكم ربي نولا دعاؤتم فَقَدْ كَلَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ نِزَامًا